وكل الورد على الرحبين وكل الورد على الحبِّ نلقيكم بصرح الجان على الرحبين نحيكم وكل على الحبِّ نلقيكم بصرح الجان فيا أهلا بكم أهلا وطئتم مرضنا سهل ضيوفا الله بكم نزرو، فيا أهلن بكم مهلا وطية ما ضنا سهلة ضيوف الله وبلاهلا بكم نزرو بكم نزرو، فهذه الجامعات القامة دارس للعولات الخاف فكم كانت سنة بقى من ر يدعو. هذه الجامعة تبقى مدارس للعُولاء ترقى فكم كانت سن تبقى منار للهدا يدعو ونعن الفكر للقادة تميزنا لنا عدا فكم حلق وكم بسرح الجامعه نسمه فنروح به نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بسرح الجامعه نسمه بنا لا مال يا نعت الحدود الحلم شاسعة وجدناها بجامعة بها احلام لا ترس بنا وجدناها بجامعة بها أحلامنا ترسو بنت للخرج أمجاد فصار العز بيعادو عن الحق فما حادو وإسلامي بنا يعنو بنت للخرج أمجاد فصار العز بيعادو عن الحق فما حادو وإسلامي بنا يعنو على الرحبين نحيكون نروح وكل الورد على شده توسط ويب سایت سنت دانلود